يا نؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار, حجب الفخار يا نؤلؤا زاد العفاف بريقها, بريقها وهدى الكتاب يظلها ذل المحار أنتي كمثل البدر يبرق نوره رغم السحاب بدونه مثل الستار أنتي كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار من كان مثلك لا يعاب حياؤها وهل الشموس في فيه وضحنها يرمون بالقول القبيح حياءك ويرون في إيمانك جهلا وعار, جهلا وعار يا لورا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار, الفخار يا فبريقها بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار انت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحاب بدونه مثل السدا انت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلوه لف السوار ظل الحياة فقال غربية وبأن في تقاليدها عز الديار أولم يروا أن الضياع يسوقهم نحو الهلاك يذيقهم كاس الدماء يا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب, حجب الفخار يا نغلؤن زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار انت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحاب بدونه مثل الستار أنتي كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلوفه لف السوار. قدي اباقي الطغاة وأبحري بالدين لا تخشين امواج البحار, البحار. والتشمخي بالدين حتى تسعدي وانضي به في دربك بسم شعار, شعار يا أن قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار انتي كمثل البدر يضرب نوره رغم السحاب بدونه مثل الستار انتي كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلوفه لف السواء